بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون وهو الذي مدد الأرض وجعل فيها رواتي وأنها رؤ و من كل الثمرات ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين نين يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أناب وذرة ونخيل ونخيل صنوان وغيص واني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن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 119. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 110. الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عارف الغيب والشاهد الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعب بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجاهلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفتيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببارعه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالاً بالغدو والآصال قل ما الرب السماوات والأرض قل لله قل أفتقدتم من دونه أو ليه ألا يملكون لأن فِي نَفْعٍ وَلَا ضَرّ قُلْ هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا الربيع ومن ما يقذون عليه في النار بثواب أحمية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطئ فأما الزبد فيذهب يفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الخسنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْنَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميفاق والذين يصلون ما ذر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بفغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم فرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم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 فنعن أرقب الدار والذين ينقبون عهد الله من بعد نتاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفتدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لونى أنزل عليه آية من ربه قل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 كذلك أرسل لك في أمم قد خلت من قبلها أمم لتثلوا عليهم الذين أوحينا إليك لتثلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 لا تجمع ولا يدال الذين كفروا تصيب بما صنعوا قارعة أو تحل قريبة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك ثم ليتوا الذين كفروا ثم خذتهم فكيف كان عقاب أثمن هو قائم على كل نفس بما كذبت وجعلوا لله شركاء قل سمو أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بنزين للذين كفروا مكرم وصدوا عن السبيل، وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّهُ وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وضمنها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب نري نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب لم يروا أن وإذا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكع الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار